وَكَذَلِكَ يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما مِنْ على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم